Shadda Iza Qultula Wa ima Tanhin Wa Faktuhum Faiqantu Ani Maha Arad Bidhan Nasi La Budda Min An Udham Budi الलोकन كله جاي بيتكلم بس في شي اللي بعرفو عام الهدوء عماكن كثيره لكن للاسف اي واحد تلقاه حاش يتقفوا في شي ما بيخصه ضمن العادات الخطيره ناس ما بتعرفك ما فاهمينك من تخضوق غلطان ما غلطان غلطان بيطلعوك عملت كده لا ابدا سؤال ما بسالوك قديه منضغط بس شفت كيف عيونه بتكلم عن نقض السر نقض بكره هو مع ان نقض بالنقد ده بتاع بهدوك عالم عجيبه اي كوكه كاي حاولت كتل لعبتي مي في كل مكان لا كل نفس الزين ما حتتسلم من الانتقاد ما دم تحي عايز تسلم من الانتقاد ادلك على شيء لا تعمل لا تتكلم كل شيء يقولون شز اذا قلت لا وان ما تنيله وان فقدوا فايصد اني مهما ارد طيب لا في لعبتك من الهزيم يقولون شز اذا قلت لا وان ما تنيله وان فقدوا فايصد اني مهما ارد تدنيتي في لعبتك من الهزيم الحق الغيرة أعداء النجاح شو أحسبك تتكلم انك بتكون مرتاح مجموعة ما عارفه ايه هالغلط احسح هم للقطع و ما راي الناس تمدح مع بقته ما بدكته ما وما معملت ما عملتها ما وصلت من الحجم اللي انت غاد متكذب تقول لي انت مشاركه ما لطيفه منافسه ما, ما لطيفه اصلا هي كده بابا اللي انت غدا دايما سخيفه معكوسه من غير سبب بتعلى اصواتك الا ادب طب هاي سخيفه فينا سبحان الله شوف العجب السفي لا يرضي لا يغني لا يكفي الا عندته قمه او ما يراك فيه نصيحه اعرض عن الجاهل السفيس فكل ما قالك فهو فيه ما ضرع بعر الفرات يوماً إن خاض بعض الكلاب فيه يقولون جزا إذا قد لا وإما عدن حين وعفقتهم فأيقنت أني مغمى أراد رضاً ناتي لعبتاً من النزم يقولون جزا إذا قد لا افضل نصيحه للناس اسلوب حياتك لا غير ما بالمعط والكلام وذت عيوب الغير المولود في العواصف ما بيخاف لا ضرب منها بوب الرياح عادي عنده حصل خير لا لا لا لا ما تزعل من الغبا لما انسدني حاسه بعرفني من على ضحكتو فقال له الا تحتسم بكيت فقال له الا تبتسم بسمت فقال له يراقي بها عبست فقال له يتكلمت بالراي لو سكتت ممل وظريف فارسي واحد رسمه ثقل بدل ما يخن كلام في الناس خلي لها بحاولصل عيوب الناس تدلل ملمساعد واحد على صعود الجبل بتكون جربته مع وللقمه وكن ابو نيرس عندنا هون بس اجنينا مهارات ليجكليننا يا حبيبي ليجكلنا واما عشان هنا وقفتهم فايقنت <تصفيق> اني مهما اردت ربنا ليلعب بدمن ان ازم